وضطقنا الموجود بالسعادة العبدية والخاتمة المرضية وصل على عبدك ورسولك خير البريت وعلى الأصابة الهدية المهدية القرآن عيضة ونور وفيما في <تصفيق> تنزيل الله من المويضة والنور وما جعله عليه من الشفاء لما في الصدور ما يقول سبحانه يا أيها الناس كذ جاءتكم موضة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم إلى ما فيه من الهدى والنور من المحتدين وفي تبين ما نزل الله في كتابه من الآيات وجعل فيه من المواعظ الشافيات لمن قبله وفاهمه عن الله جل جلاله من عباده البررة المتقين الله احطاقين احطاقين الا احطاقين الا احطاقين احطاقين لا اديني المصطفين ادگاه ادگاه ايش قلنا يا عبد الله ادگاه شكد نعلق كلامه تقوى بينات. ما يقول سبحانه <تصفيق> وبارك انزلنا اليكم من الذين خلو من قبلكم موعظه للمتقين ها مبينات ها من الذين خلو من قبلكم موعظه للمتقين ها الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح يضيء المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري يخرج من شجرة مباركة لا لشجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يقاد زيتوها يضيب ولو لم تمسسها نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم زيتون كان... زيتونها... زيتونه هذه في بينا احنا نقولها ها زيتونه منها زيت زيتونه زيت زيت. أسفة هذه الشجرة بيجوجي زيتها من أجود الزيوت اللي ما كان زيتها أجود كان وقودها أشخى وأجمع أنا أكاد أنه يرى كيف يسمى صباحة يعني نبلاء أكاد يضيب ما يضوح من غيره من غير نام شي بيضمحين شو سهل زيتها لاقوت للنار بيضيب النار لكن قال يكاد ان يذين غير عند مسانه من الصبار يعني قاعدا خامدا الصبار واهلها شعبيه فيها زياده بجوده الزيتون انا رايي بي من هذا انا بشكرك هذه ما بشكرك لا يا متضح مين انضج انضج اجود فما تلا وما من نور وهدا وما من جبينه فيه برحمته اولياء بمشكاة قد مولى ادنى رب مسباح في زجاجة النبية كوكب كوكبين جدين مثلا كيدابا وبما في من هداه بنور مصباح ظاهر مضيء انسع من كل بالبياض واللاس وصفيا من كل قدر ونجس فاعلمنا سبحانه بانه هو نور السماوات والارض ومن فيهما اذ هو الهادي لكل من اهتدى من اهليهما وقد قيل في التفسير ان المشكاه هي الكوة التي يجمع ما فيها كما يجمع ما فيه السبا والشكوى ها؟ ها؟ قاعد ها؟ صرى مره واللهين الحين اقدر اتكلم على مالي كذا بي السيده هدى وما تذكرني ذكر وش المشكله الاول راشد قال ورجع قال ان المشكه قد قال انها كوت اني اصرها الله منور السماوات والارض سبحانه واولياها <مشكاك> ها ومشكهه الكو ها هي كانت يعني <مشك> لما تكون الصباح بزجاج صافي نور من زيت صافي وفي الكوه تكون هذه الكوه مليئه بالنور هادي وش هلشكا؟ يعو جعو مالي تجبي بوش مصباح طيب وش هلشكا علها وش هلو؟ مصباحا الله ما هو قصده قصده انه ما نشبه حين شبه القرآن بالقوة مش ما فهمت ها؟ ان كان نشبه القرآن بالمصباح مالي مالي مقرآن باقي ذا قال مثلا وش حيقول لازم فيها مشباح ما قال القران يعني مشباح مشباح فيها مشباح ركبت درس وجهه الاشكال هذا حاجه التشبيه قلنا لك معناها الله نور السماوات والارض انه منورهما الشيء هو كان شبه النور بالمشكاه ونجى كان مش كافي خمس با يعني المصباح هو قران تاريخ ايش؟ وين ها؟ لين تشبيه هو يعني تشيل تشبيه هو ها؟ شت الله نوره ادي نوار بهالسماوات والارض بنور المصباح في في ده دا مصحفنا القران لا عندك نور الله ده عندك نور الله يا عندك نور الله شبه نور الله بهذا بالنوب الذي في الكوع نعم نور الله بايس بر يطلق على القران يبر يطلق على الايمان يبر يعني حين يقول لك إن القرآن نور ويسميه نوره وإنه نور السماوات والأرض وإش؟ نعم نوري كم يستعلم يا ماذا لو نور الله الذي هو القرآن؟ كنا تقدمنا بعض في السنور بسمها أم الكتاب سوا؟ سوا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم على علينا ما هذا حيدا اا مشي واحد يشبه والله ابو نور اا استغفر الله و الله لا نرضى ها الشيء ده استغفر مشي استكمن تذابه بماذه من من هدا بنور اسمك ها وين دليل مشكال بيها نور هذه هو نور هذه هو هذه هو القران مشكال شبه نور هذه هو القران بمصباحين ظاهرين بك الله ما قال ما قال بعد ما قال ما قال ما قال, قال, قال, قال, قال. مثلا ترى من جنبها هذه انا كذا امال هي تقول لك عند الله عزيز فنوره هدا كتاب الله محفوظ بالله من وكل من وفقه الله لخشيه فواؤر امر الله في قبله به مستتبع لا يزيغ لأحد عند الله من خلافه سائق ولا يزيغ عن حكم من أحكام الله فيه إلا زائق يزيغ الله قلبه بزيغه عنه ويفارق من الهدى بقدر ما فارق منه كما قال علام الغيوب خلاك ما ظل واهتدى من القلوب فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين القران الحكم الفصل و جعل الله عناده من بالهيم جعل الله في كتابه من الحكم والفرقان والفصل ما يقول الله تبارك وتعالى انه لقول فصل وما هو بالهزل والفصل فهو الحكم الجد الرجي في بني اشكار واحد يعني واحد فالأجل فهو اللعب والكذب والتفنيد وفي ذلك الأهلك ومثله وما نزل الله فيه من فصله ما يقول سبحانه تبارك الذي نزل الخرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والفرقان فهو من الله فيه لرشده فمن لم يرشد بكتاب الله فلا رشد ومن ابتعد عن كتاب الله فبعد كما بعد عاد وثموت ومن لم يهتدي في أمره بكتاب الله وتنزيله لم يهتدي بغيره للحق أبدا ولا لسبيله فلن يبصر ولن يرى للحق عينا ولا أثرا ولا يزال ما لم يراجعه متحيرا ضالا ومعتقدا ما بكي كذلك حيرة وضلالا يعد, يعد نفعا له ما يضره وثقة عنده أبدا من يغره مرحا لهلكته فرحا يرى غشه له برا ونصحا يخبط بنفسه كل ظلمة وعشواء متبعا في دينه وأمره كله لما يهوى إن قال مبتديا عسف أو حكا عن غيره حرف افتراعا وبهتانا وقسودا ونسيانا أثرة منه للباطل على الحق ونقضا لما عقد عليه من العهد والموثج كيف المؤتدين؟ ها؟ قليش؟ المؤتدين قال المؤتدين ما هو تبع لحد عكس النقل سواء قال في المسألة بقول ابتجاعا ما نقاف شاب كلام تعسف ما يقبلها التأويل ولا بعدها وحقها غيري حرف نعم من عندنا ادعاء انه مجبر مننا جاء هو كلام متعسف ما هو ما من مصادر ولا صادر عن استنباطات كلام عادل تعسد ما هو انها ما هو صادر عن كما <تصفيق> <أيوة. تصفيق> قال الله سبحانه وبما نقضي نيثاكم ولعناهم وجعلنا قلوبهم قازيه يحرفون الكلمه عن مواضع ونزل محضا مما ذكر به ولا تزال تطالعوا خائنه منهم الا قليلا منهم كافوهم مصفح ان الله يحب المحسنين هذا تطلع على خايف يكون بلاقيه عيني بيذري بعض حالم لا لا تزال كل ذات تطلع على اخيانا من هذا اللي حق له هو انت في سنه واحد وقال ان كماجد عنه كنت بيذكر ده له عرضوا الكلم عن زي راق قال قال فدي ما نقدر يمشي معاكم لانهم جعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلمه من موضع فتبع الهواء وزع على الى هذا الى التحريف ونقل الحق على كلام على غير ما هو عليه إذا أخذ ربك من بني آدم ومن ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على عنفسهم؟ ألا استبرقكم هذا العهد والميثاك الذي قد أخذها الله على الناس؟ انظروا لي مبلغ عهد, عهد, عهد الله وانظروا نعمل بما قالت العقول لنا ألا؟ بحهود ثانية سواء؟ إذا فعلها ما وتقواها؟ أجد ما بحهود ثانية اذاه اخذ علينا الميزان فانه ربنا بالعدل وكل ما دلنا على عدل ميزان الله إذا, اذا العقل حجه لله كل لا لا ما هو على الشرعيات العقل بايدلك على اتباع من اهداه من عند الله ويقول لك اتباع الشرعيات كلها بس ايش هي اعاده نعم شريعتنا هي عهد والقران كل لوى لمن لم يكتفي في اموره واموات وامور غيره بتنزيل رب العالمين كيف بعض ما ضلى له هو غير وضلت اعماله وسائر فيحسبه محسن ومسي ورشيدا بامره وهو قوي كما قال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وعلى أهله قل هل ننبعكم بالأخسرين أعمالا الذين انضل سعيهم بالحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قال فلئس هذا هو الذي ظن والله المستعام ضره له نفعا وحسب ضلالته هدى وهدايته إلى الجنة ردى كما قال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نبيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسب ويحسبون أنهم مهتدون هذا العشاء عن ذكر الرحمة. لا ترك الانسان الواضح حاج من البيانات والادله يغلها الشيطان بدالها جزع ترجع شرطه جزع ما يعشنوا كيه اصلا ما معك لا تجا ما تتجيصل الحق تبغى تتجي فيه صراحه وده رفضت انته مع الشيطان ما يقيد. اعاون الاتجاه حقه. سواء? انت بيتجاهك انت. وهو يجي يشجعه وينميه. ها? الله يعاونه. اي يعني على الخروج من سبيلها. لانهم قدوا ده. يتقال عشاء الرحمن. ما معنا عشاء لانه يتبع غيره. سواء? يات عامه عندك ريلاكس بتايد وغيره العشاء هو اداره ان عملي ها حكي على فعل العشاء هو ايه وفي القرآن وأمره وما أظهر الله من قدره ما يقول سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من حشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وفيه وفي خلاله وما من الله به من إنزاله ما يقول تبارك تسمعه لمن نزله عليهم كلهم جميعا معا ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض وكل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا يعني كان هذا القرآن لو كان قرآن قد فعل هذا لكان هذا القرآن ها؟ نعم في لعبه شي قرآن قد نزل كان كتاب منزل عند الله حقيقاً أن يفعل هذه الأفعال كان هو هذا القرآن <تصفيق> الله إذا <الله. الله. تصفيق> قال قرآناً الله. نكر أي شيء <تصفيق> أي شيء أي شيء نزل من عند الله لو أن شيء ينزل من عند الله قد فعله هذه الأفعال لا يستعد كان يفعل هذه الأفعال لك كان هذا القرآن ولم يسمع من آمن بالله سبحانه في آيات نزلها من الكتاب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو وفي مثل ذلك بعينه وفي مثل ذلك بعينه وفي مثل ذلك بعينه وفي مثل ذلك بعينه وفي ما أنزل من كبينه ما يقول سبحانه وهذا بيان للناس وهدى وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ فَجَعَلَهُ سُبْحَانَهُ تِبْيَانًا وَحُجَّةً عَلَى مَن فَسَقَ وَكَفَرَ وَهُدًى, وهدى, وهدى وَرَحْمَةً وَمَوْعِظَةً لِّمَنِ اتَّقَى وشكر. وَفِيهِ وَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ بِهِ ما جعل لكل ذي حكم من أكفائه ما يقول سبحانه وأولم من إكفائه ما هي أكفاء وفيه وفي رحمة الله به وشفائه وما جعل فيه لكل ذي حك... حكم من, أكف... من إكفائه يعني من جعله كافيا ما يقول سبحانه وأولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب إطلا عليه من ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون نعم. ذا اسلم اه فمن لم يكتفي بضياء بلا كفي فمن لم يشك اه ابو علي ففيه شفاء كل داء وبيان كل قصد وعداء فلا يعرض فلا يعرض عنه ابدا مهتدي ولا يصد عنه الا كل معدد هالك ومهلك ياذق ويؤفك نرى الجهل والعمى عن طريق الله هذا ظاهر مني هذا قاعده شفاء الادواء الكثير من الادواء الداري ليش فيه في اولا ان التوسل الى الله سبحانه وتعالى وهو القادر على الاشياء والتوسل يكون بما هو عظيم عند الله وهذا من اعظم الاشياء عند الله كتابه الذي انزله هذا وحده الثانيه ان فيه طمانينه للنفس وزوال للاكدار والضيق عنها الذي سبب الكثير من الامراض النفسيه المسببه لمعظم اذا ما قلنا الكل ليش الامراض البدنية. <تصفيق> ما بها حاجة هنا لا يستعظم واحد الجرح لا يستعظم واحد الجرح في قجل واحد الجرح والله لا يستعظمه في نفسه الجرح وين <تصفيق> أنت <أي لأني تصفيق> ما بها حاجة في أي معافة كثرة الجرح جاء قال أنه لا في نفسه انفاش ما قرات لا 63 لا انا, أنا, أنا لي فلا يعرض عنه ابدا مهتدي ولا يصد عنه الا كل معتدي ها مهلك يافك ويؤفك يفترى على الله الافك وزوروا وذروا على اليقين بالله الغرور فهو ابدن التائه المغرور وقلبه فهو الخراب البور الذي لم يعمر بهك الله منه معمور ولم يسكنه من انوار حكمه الله نور كان المديح والثناء بالقران وذكره مع انها امر مفروغ منه لهذه الامه هو لاجل نبينا صلى الله عليه وسلم على الدرات سواء ها؟ انه كأنه الاكتار من المدحة والاهتمام بكتابه اكتاب المدحة الكبير اكتاب المدحة الصغير. كان الذي بيقولوا ايش? بيقولوا ان السنة حاكمة على القرآن. ها? قال. هنا في اديس. خلنا بيت شيخ ورجع جو صلاحة اذنين وهابين الشاجر ورجع واحد منهم عادة في حرة هم خبرت مقبل في واش دخلنا احنا ويا في مقاش و... ورجع على الرؤية قال انتم بتقولوا ان الله في كل مكان قلنا نعم قال هات الدليل كان بيتناقش قدام من ناصر وقدره دعبانا ساكن وقال يوجه ليه السؤال كانتو بتقوله كذا قلته قال هذا الدليل قلت قال الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوة ثلاثة من الله وانا رابعهم ولا خمسة من الله وسادسهم ولا أجزاء من ذلك ولا أكثر إلا أينما كان وقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو السماء العليم قال هذا حديث ها يا حبيب خاف الله كتاب الله هذا ادور عهويل من انتم اعدار بين به قال الله المهنات حديد اجب له حديد اجب له حديد اجب عليه ما انبارين عليه نائيا بانين عليه تلاباه وكذا يهوان واناو قل الله حين يزير في خلقهم شي عجيب صارت هجاد لا هجاد من صدق يعني هو في مقام خصومة كافذا ما هو في مقام خصومة كافذا ما هو بس انها امر جاد لا يستغرب واحد كثره المذهل بالقران والاهتمام به وهو يعني بيقول قد يقول واحد امر مفروغ منه بهاي ها قالهم جننا امر مفروغ منه ها واذا ترى القرآن ما ايه انه نجيذ الامور عمل وليه ابي يسمي يطلق عليها مال السنه سؤال انهم عندهم لعس السنه حددها لما يجوا بدي وقبلوها وهي فيها كل شيء جعلوها على الحاكم وعلى القران لانها ها ولا طلع منهم هوشه لا تفهمين لا تفهم بس الا فصايع ها؟ هذيك ما لا ناهي من بين يدي ولا من خلفه هذا يعني من اكبر نعم قد انعم الله بها على امه محمد صلى الله عليه واله وسلم انه ما انعرف انه لا افضل بحيث انه ما يجي واحد جاك البحث عن حق وما يلقاني هو عاد كتاب الله من اول لفظه الى اخره مجمع عليه سالم من كل زيغ وتحريف ما ما هي ها بسيطه ما واحد بيتنند دلعي يتمنى لو كان حاصل عند النبي صلى الله عليه واله كتاب الله كامل بينطق به باللغه من اليوم نطق النبي صلى الله عليه واله وسلم هو ليش بدي على السنه حاسه بنت ايش مع ايات القران اي ما بالله سيدنا امناك ياسف هاي سنه رسول الله ما تي جابها رسول الله ما هم ينتقد لا مع عقل ولا مع قران ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا ابي صاد ما يجي من الهوائي ما يصطدم لي ما, ما, ما مشي تايم مشي ما وعندها من القران حين ما شيء تاويل فيه او على ظاهره العشي بلاذا عندك دا عندك خيلة الحين يحتاجوا الآيات المتشابهة سيلاعد لأنه إذا إذا رجعنا إلى اللغة العربية فسرت بالواقع وص... وصدا مذهبا قالوا لا قالوا واحد أبو عبد الله سيلاده قد يوهم عند منتظر يلسيدي من يجل دين وبهناس اتخلوا صلاة منتظر ال ورجع الدار بينها من على التأويل والتنزيل قال من قناة يا شيخ قال تفرع قال وش معناه قول الله سبحانه وتعالى آمن ثمن في السماء قال ما تعرف معناها ما دحرك يهوب عليها قال يعني إن الله في السماء هاي جميل الجزء قليلا لا أحسن الله قال الله قال وش معنى قول والسماوات الله والسماوات مطويات بيمين قال نبدا ساروا وقال إليها من دلايا الأول قال ما تعرف تعويلها قال مهم بس عليك قال ما داك مطويات في يدي نعم يا رضي قال كيف يا عشاء تقول له من دمم الله في يد نفسي يعني يعني يعني قال قال لا معناها منتم من على السماء قال تنزل ولا تعوي كيف تنزل ما بلا تفسير ببار قال تنزل ولا تعوي قال تنزل قاعد تقول له ki bir mana ala tenzil bu yomla yuzadiy diyedek o vaqa ala u dey o halen va ala senas ad nesli iski avera ha auz billahi minal barat وإذا بها وسنا حاكم على والمولاء حين قال الله بن بازم قال يعمل على ضوهدها لا بطل لا يجب الشياء دالما يقول شيء عضوهدها يجب شيء عضوهد على ضوهدها من هذه الدنيا ما فهو في الآخر جياء ما أبشى الدنيا ما بشد. ما بشد. من كان جالذي أبشى والباقر جياء ما أظهره ذمينها له اللهبه أوله قال له لجمعه اللهبه أه؟ باي صادي ومعها. قالوا يا شيخ ما شيخ. عندك كلام عجيب. ما قدرنا نرد علي. لو سمحت قالوا. من ادري? جي معنا عنده. لحكي نجرعن جاء. ما نجرعن. قال صلوهم له زيدي ميزا الدين عندك اسادة مدارس جميلة على التشبيه على وجوهن يوم ايضا ناظره الجعفة يقول هل معنا هكذا بس ما لهم معنا هلا انه العقل يمنع منه ده الحكيم معنا نحنا كذا آياتهم يقولوا ده عندك صحة صحة قال <مشى> قالوا ابن عثيمين الحرم قالوا راحوا صلاه النذر نزغت دور قالوا تلقينا الشيخ يقول بسم الله وعلموا يا عالم هذا قال منهم هذا منهم راح لما وصل عند الحذر ولا قال انا قال ما قال عبر اسمعوا قدها حق ما بيسر واحد ادمه عدنه في دوله فايكس الكبير ها ايبه ايبه 21 ودال قص اي هذا هي هو ما هو من جاء سواء لكن لما كان قد عرفه علماءهم الكبار ومشايخ قوه الدليل وقوه الحجه ما كانت لهذا خلاص قلت له حزانه منهم ما شاء الله عندك الاهم بس هذا ما بلا ما قاعد مسوي بشيء لا بامربنا على تقديوكم ان شاء الله بالله من عندهم من يوم حارش عليها على هلال طيبه قال لنا وش اسمه كم كان ايش كانه طالب رجع يجي في نجران قال تحول مالها هذه رجع لجي سيدي ميده في الشارع قال لابن يركب م... قال له ي... لا يركب ما رضي رجع قال له سيدي مجد قال له يا ابني يركب معنا او حمس اترجوا اولا يركب معنا ولا تكونوا مع الكافرين وراح بلغ سيدي ميده تبي يكفرهم هم رفعوا صله هذه فوق هم لا رفعت لما, لما الرياضة والرياضة العلمة اجتماعه وراحه لما, لما عن سلطان العبد العزيش فاعله وهو طلبه قلت تجوا همجران داك اليوم وقالوا بيروحوا معاه الاشراف كلهم قالوا ولا اشتي مخلوق انها اينه وصلت دال دالة بيقلوا اندري واش مغايب تكفرهم تقولوا مذاهب هيجيبهم يبا هم قال بحكي لكم مذهبنا وهم بيسمعوا يبقى كذبت يقولوا كذب مدعم التروح يتمنزل منزل يقولوا صح صح صح قال فقط مع هذا المذاب قال ايه قطلوه بورا قال انه لا قال مرة قال قال قال, قال. ما ما, ما, مبه. مبه. مبه. ما ولكن وايضا الحقيقه مكان حنداري ليش بيستطيعوا انهم يقاوموا الرافة الضلالة الامامي يهوي. لان معهم وخرافات وخزعبلات كثيرة مثل. يدخلوا عليهم با. بيوقف معه وهو في موقف قوة. هين يجيوا بيوصخة الامام بصخة الرب. ويجعل له مكانته. ت... ت... ت... تكاتله وانت وافد. مبلا. وتنسى الضلالات حقتك. له هي قليلة. لكن كما جاء واحد كلما بخشنا دفيشي جاء وحد جاء وحد جاء وحد جاء وحد تبعب جا تبعب تبعب تبعب لما يتراه في انزل احيق العظم وانت فلقع عزره يور قالنا اندخل صراهم بلايئه يعني يوم على حد عمره يخب اللي هو وجاء صلفة البوابه نزل من تلكت عجرة وقالوا احنا كنا, كنا ما هو الزوار اليوم معهم اتماع طايلة اليوم قالوا مي موعدوا لي هذا ومي, ومي قالوا يقول له معهم اتماع ما شخيخ وم كل الكبار الحب وهمنات قالوا هناك راح نادي من تكسي إجراه مريع الموقف ما هوات على هالشارع راح نادي من إجراه من الصبح مستعدين وليح ألمها المطاقة هذه الهيئة مخبوشة ومربوشة عليها هذه نادي من تكسي إجراه وشو ذا؟ فيها يدخل سابقا لك هي قوة القوة الحق؟ قول لك العلماء عسرين جداً ومناقشين مجادلين لما حدود عجيبة لكن معهم يعني ثغرات كبيرة جداً صح؟ ما زالوا بسرد العناء عنه حسام فرحان شدة عليهم ما بهم دلانانية عسر مانية ها؟ اي عسر مدودية ايه؟ شدة عليهم عسرها جور, جور ولا درويش جور بيجعل الله حفظ الله بيجعل الله يا اخي بالله بيتعلى حف لا يجوع حجه الباقي ان الله شيء لا يجوع حجه الباقي لحد يعذرني ما جسم ما دريت ايوه بيج الله نصر وهذا يا اخي بيتحدى كبار مشايخ يتحدىهم في الصحوب حقتها بيتحدىهم بالقناوات يتحدىهم بكل مكان ما قد وقف في وجهه ولا واحد وشو لك وشو لك والله خلق له الحق ما, ما فيه وش هكذب عليها والدعايات ألي ما أكثر منها ولا قدي قدي مجلدان كذب؟ غير لجل الضعف وش بيلجئني اني أكذب غير الضعف وضعف مو يعني وش يجئني اني أكذب على خصم إلا ضعف مو كذب كلها السب والكذب كذب يعني الدوال والخزعبلات ويقول تعالوا يلا على كتبكم اكثر من 50 ذنه ها اكثر من 50 ذنه متهم ومتهم بعده بعده هذ وضحك من العين يقولوا لنا بيروح نجران ويذبحونا زي ما يذبحوا له الان يا بده ولا كان نجران ولا عارفه كذب في الريح يقولوا ما دال ابو وهل ابو سلفي وأن النبوه ام طلق أمه بيقوم على السلفية انتقام لما؟ <تصفيق> وأمه قال أمي قال, قال هم ما هي داري وش هلا وأمي قال السلفية نوها بيوعدها في لا قتطلقها ولا شي <تصفيق> وبي قال هو صد قال آه داري هو عامي لكن قال ما هي كل العلماء الزيدية قال احترامهم استاهلوا ما هو؟ ها؟ قالوا له اجليش بتقول ما زيديه وما مثلهم قال لي ان مصادري التي استر عنها غير زيديه حبليه المصادر التي استر عنها حبليه انت عايز التحدي يعني ما ما ما استروه وقفوا له بس بيقولوا بيصيصوا ما على ها؟ لا بي القوى معها قلو البيت لا بي ما بيطروا واش سوا ما رجع يدونو لها الكتب ورجع <تصفيق> واش يجع واش يهبوا على زيديها من دعايات انهم بيخلوا سيسراوي الحين يصلوا نحنا <تصفيق> ما ادري يعني ديها بسم مواقع اكترونية وهيئات تابعة هالدولة ملانة الدنيا سمعتها نقد <تصفيق> المذهب؟ يعني بس <سخاف. تصفيق> في شهر رأيت في شهر ما له قبلاه من بيخزره تعبد في شهر رأيت ورجع يا على المحاشي ان ندفع ذلك تعبدا حاج يا <تصفيق> يعني لا يشتهيه بدنا نجيوه اسمع امور الله امور غريبه هو. ها فج فج امور على يا أخي باقب كان بفقر عزر جدا دل نادر من عتراء يخزن كان بفقر شديد جدا ما بجومعه إلا هو للبيت وللشارع ولكل شيء للنوم ولكل شيء بجوهم ننجس كمان راح يصلي بيخزن عندي نهر عادة هاي ما جادي ايها بالسروال طهر كل سر دل حينها قد الدنيا نعمة ملانة الدنيا غسالات وثياب ما عادي حاج بيخل السروال بيوم بيومة بيوم. دل حين عادهم على هاي اي فيه نظام مرضية سلسفولية حاجة تقطيرية طيب يعني وش بيحوجك الى مثل السخافة عنها العجل عزيز اذا ما رأيت فيك دعاء ادو ولا للطناجم ايضا